وَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيَّوْنَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْرُوْكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ هَذَا بَيْنَ هو ذو وعِظَةُ الْمُتَّقِينَ ولا تهينُ ولا تحزنُ سُمّ قُرْحٌ فَقَدَمَ سَلْقًا قَوْمًا قُرْحٌ مِثْلُ وَتِلْكَ الْأَنْيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَنِعْمَ الْمُلْكُ الَّذِي نَمْنُو وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اليوم انصر الله الذين فينا من ومن عقبك كثيرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولن جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقدرا صدق الله العظيم